إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوره العصر ديكاتيكا سوار مكيه ديكاتيكا سوار مكيه لميونغوني مصوره فूपी iliobebeba maana pana sana ni katika sura fupi iliyokusanya maana pana sana vile vile suratul asr ni katika sura zenye manzila kwenye qur'an zenye manzila kwenye qur'ani na vile vile ni katika zenye quwwatul hujja قوة الحج من مقاصد الصوره تحذير الإنسان من كتيكمالengo ya hi sura malengo ya hi sura tahdhiru al insan tahdhiru al insan min al khusran fi al dunya خساره في هذه الدنيا وخساره يا اخره وهي سوره امهجهكو في الدنيا والاخره وحثه لengo lingine la hi sura hathuhu ala alilm walamal hi sura imekuja kumhimiza mwana yoo ya ilmu asome ajifundishe dini yake wala amal la baada ya kusoma atende ehe siyo mujarrad kusoma kisha kutupa alamayalik muislamu akiwa hajui sawa huwa maadhuru lakini akiwa ashjua huyo hukumu yake ni tofauti na ule kwa kutojua واضح لذلك علم بلا عمل سيئ يكمن نفعيشه بل لا تقوى كن كل خساره لذلك السلف الصالح واسما ثلاث ايات اشد على العلماء ثلاث ايات اشد على العلماء ايه ثلاثه من القران نيو ايه زيتو العلماء وطلاب hakuna aya zilowelea zaidi ya aya tatu aya ya kwanza atamuruna nnasa bilbir <coughs> wa tansauna anfusakum aya ya kwanza ilowelea wale, wale wajuzi eh mwamrisha watu wema alafu nafsi zenu atamuz, watu akieleza maneno yangu vitendo vangu wengine walivokuwa wapungufu wa akili kiasi kikubwa eh ule ammi akimnasiha lakini mbona wewe ufanye ayusfati mtendo wangu ufuate We maneno yangu sasa hu mwalimu atakufundza nini ah kwa yule mwanafunzi wako hatokuwa siri kubeba ilmu kwako yaani mwalimu mwenye taabani huyo aya moja ya pili ni kama Hud waambia qaumuzaki ولا اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح mastataat mimi sitaki ni wahalifu kwenye mambo yale nilowakanya mambo mimi mwenyewe nilowakanya kisha urudi mimi nifanye ha sitaki hivi niliotaka islah eh kwa hiyo na kisha mimi pia nitajishika sitovunja yale mambo nilowakanya msifanye hiyo ni aya pili ile walemea wenye elimu na ya mushon kwenye sura as-safiy ayuwal ladhina amanu lima taquluna ma la tafalun hizi aya tatu ula maasema ni mzito kwao kwa sababu ni changamoto kwao kusema na kutenda eh kusa kusema bila kutenda bila shaka ni aidi na ni hasara niam na hiyo ndio muktadha wa imani imani amal haitaki kujua tu ujuaji mwengi hautakane yataka kujua na kufanya matendo yenye kusadikisha ile elimu yako unayojua mimi nitajuaje wajua vitendo vyako vitendo a sasa nitajua huyu ameelimika na anaelewa sharia yake hiyo maana imani sio mujarrad kusema alafu hakuna amal hiyo si imani na kusudiwa kwa hiyo ndo malengo yanayanishi ya hii sura manzilatuha pili tutazungumzia manzila ya hii sura cho chaki na manzila ya hii sura bila shaka ni katika suwar kubwa zenye formula katika sura za Qurani kunao athari amri bin al-As هي روايه عمرو بن العاص ياايهلا منزله هي الصوره عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه انه وفد على مسيلمة الكذاب عمرو قال لي كندا نجي اكموئنديا مسيلمة الكذاب هو بانا نيوله بانا aliidai utumi utumi alayhi salatu wasalam siku akaota asema nimeota kitu kimetua najt. na hiyo ina ishara kuonesha najs kutatoka kadhha ambaye atadai utumi baada kulala usingizini mtume akawaelezea watu sasa watu watarajia atatokeza lini mara akatokeza kuonesha ukweli wa ndoto ya mtume <tutu> alayhi salatu wasallam akawaambia kama atakuja min qibali mtu atadai utumi na watakuja baada yangu kadhabu na 30 watakuja baada yangu watu 30 wote watadai utum na walipiti na walikuja pao kwa sababu simu saile makadha kina sajaha kina nane wote waladai utume sasa alipokwenda kwa musailima baada maabuisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfutumilizo yani baada mtume kupewa utumi na musailima naye kadaye pe ni أنا متو... أنا فقال mtume wake fa qala musailima musailima akamwambia amro ameja kumtembelea eh qaba akamwambia amro madha unzila ala sahibikum fi hadhihi almudda wa sahibu yenu ameteremishwa nini kipindi hiki yaani nasojia mtume alayhi salatu فقال عمرو كما لقد انزل عليه سوره وجيزه بليغه ايه صف kubwa za sura eh ionesha cheo cha hii sura akamwambia amr ameteremshiwa sura wajiza fupi baliga iliyo balagha ya hali ya juu na ufasaaha فقال مسايله ما hi ni sura gani ابو نبينا ماني نيجوي فقال امرك اممبيه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدق كم سمي يس بعدا كم سمي الصوره ففكر مسيلمة هنئاه ففكر مسيلمة هنئاه اكافكريه قدو يعني سذا امسكيه والعصر ينبشوك الى الصوره Sasa naeni mchumi ajitayarisha kabla Amr kumuliza na wewe wako ni upi sasa husanifu kabisa ukikufikiria ywakai wasanifu ndio wakiulizwa ndio naye aseme wahi wake nime. Tayib baada kufikiria summa qal kisha akamwambia yeye mwenye atakatangulia akamwambia Amr waqad unzila alayya mithluha na mimi pia sahihi nimeteremshiwa pia sura kama hiyo wajiza balira lakini sasa utadanganya nani wote waarabu wajua lugha sio fa faqala sura gani hebu ni nimekusomea ya ya yangu na weni nisome sasa ya yako gani akaitosa uwanjani akamwambia يا وبر يا وبر انما انت اذنان وصدر اه وسائرك حفر ونقر ايه الصوره يعني يضاهي به والعصر يضاهي بها سوره العصر يعني ويجيب نيو وبر من منام ني ذوات الحوافر nikatika haywani wenye kwato kwake lakini haywani mwenyewe sdhiru alhajm kal arnab kama sungura kimochaki mosi mosi rangi ya vumbi hivi eh mosi mosi na anamkia pia mfupi alafu nikatika hayawan dhatul kharatin wanafua ndevu hivi ni ata simjui ndiye hiyo ndo hali yake kwenye kamusi lakini kwenye kamusa nasema yakthuru filubnan Wapatikana bara la huko eh wako sana libnan kwetu hakuna sasa yaka yasalifu ahondo ya wabru yuko hivyo sifa zake ziko hivyo eh? kinyama cha tishia tishia kina mwili kidogo eh kimwili kidogo na sehemu za kichwa ndo mkubwa ndo akasema in anta udhunani wa sadri eh? lani tu ya mashkio tuna na, na, na kifua miguu mbamba diqatu sa' ahondo ni wenyewe المهمك زقومزه هذه الخزعبلات ذيك ها اسكزا جوابه اللي مجيبو عمرو فقال عمرو كمبيه ايه مسايله ما كانسما كيف ترى يا عمرو اوناجي وحي وانو عمرو اوناجي كما كما وينو اما قال عمرو كمجيب جواب يا كهوداري والهي اعلو اه اكامبيه والله انك تعلم اني اعلم انك تكذب توكيلات اه akamwekea taukid kala wallahi hio ni taukid ya kwanza kasam inna harf taukid kaf khitab zote ni muakidada inka taalam anni aalam annaka kala wewe unajua kwamba mimi najua kama wewe ni mrongo yani bila shaka bila shaka kama wewe na maana takimrongo wala hu mambo yako ya wabra ya wabra طيب على كل حال فحج بها عمرو مسيلمه قبلا فحج بها عمرو مسيلمه عمرو كمشيله ناني مسيلمه عمرو كمشيدا مسيلمه طيب اثر يا فيلي <تصفيق> يكون يشا منزله هي سوره اثر يا فيلي يكون منزله هي سوره ني منين walipokiwa رحمه الله kuyuhu sura maneno ambao kwamba kila mmoja اما مشافي رحم الله اسما لو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم فصاوا او منين لو الله حجه على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم لو كما الله حكترمش حجه في يوم العصر bas ila kafathum yani hi suratul asr kama hoja ya kufaulu kesho akhira lakini tu fi watu fi watu sana ndogo kiangalia watu wengi halisho guli ki hato shuguli kubwa kubwa mara nyingi lakini hii sura zina maneno zimebeba balaa na hali ya juu ukiitazama suratul asr sura yatosha kufaulu wewe ndefeponi kitu ukiangalia subhana allah imebeba maana yote hoja zote za kwenda kujiokoa na moto utapata kwenye isura na tukiisherehesha utaona tukiishika kuisherehesha utaona kwamba hii sura yatosha kama hujja kesho akhira wewe uokoke kwa kwamba lautaifwata basi utafikia kwenye malengo ya kuingia peponi insha Allahu ta'ala kwa hivyo kwamba ni mauhida na yatosha kwamba mtu lau kufaulu maana imebeba elimu imebeba amal salih imebeba nasiha سبحان الله اني سوره فوق لكن هي ااونيشا كلام الله na kwamba قران ni kalamullah na waarabu walishindwa huyo mwana angalia ya wabar ya wabar ya nini eh ya fil mal fil al khurtum tawili sura yake nyingine eh ndo fanana eh majni na binadamu lau watakawa mithla sura wahda watashiba eh hata aya watashiba hata 10 ayati pia watashiba kama kwenye qur'an tahaddi zote zilivyokuja imekuja tahaddi kwa sura nzima amwezi imekuja tahaddi kwa aya 10 aya 10 imekuja tahaddi ta kwa aya moja hatuwezi kuleta bizalika abul ala ni mmoja katika watu walobobea kwenye ya lugha نأي اللي يجرب كنتون اشعارا او ابيات يضاهي بها القران ايه يضاهي بها القران, القرآن مشو الشينوى. مشو الشينوى. وكذلك انت كنتنا إذا أخذ كوتون من مambo yake kiroho si musho alishtuk akapiga magoti angauka chini akasema pana mchezo eh sema subhana man hadha kalamu subhana man takallama bi hadha fil qadim amezungumza tangu huko azali na sisi mpaka leo tunashinda tuvya nini tunashindwa lidhalika akakubali na ana alim katala ma lugha ni mu'jis na والله لو ukishika hii sura ukisoma hii sura ndo gondogo tu utakaa la una msawafa tafsiri unapitia pitia utastaajabu shaka eh na hasusan tafsiri ya kiarabu utapata faida nyingi kuliko tafsira ya lugha nyingine kwa sababu lugha nyingine haitekelezi lengo kikamilifu kama lugha ya kiarabu eh lakini kama huwezi hata tafsiri ya Kiswahili ukifuatia utakuta faida kwa iionesha kwamba haya ni maneno ya Allah wala si maneno ya kiumbe twende kwa tafsiri sasa kauluhu taala Allah subhanahu wa taala asema wal asr inal insana la lakini Allah subhanahu wa ta'ala tulisema yeye yuapa kwa anachotaka katika kiumbe chake yee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiumbe chake chochote anachotaka kwa sababu yeye muumba wa kila kitu ama sisi Adam haturuhusiwi kuwapa isipokuwa kwa jina la nani la Allah kwa sababu mtu akiapa huwa atakulitilia nguvu ile jambo lake analolilia pia Sasa maadamu utakulitilia nguvu utatefuta jina la mkubwa ambaye kwa hakika mkubwa kumliko ndio utataja kama wewe uamini kwamba hili jambo ni kweli usio na tukitazama sisi tunaye mkubwa zaidi Allah Hatuna ndio maana ikiwa ni lazima sisi tuwape kwa jina la nani la Allah pekee yake lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye mkubwa zaidi yake hata ape na hakuna lidhalika ndio mwenyewe huwapa kwa anachotaka anaapa kwa wakati ana hapa kwa kiumbe chake kingine wa hakadha na hapa ameapa na wal asr wal asr al asr hapa imefasiriwa tafsiri mbili al asr hapa imetafsiriwa tafsiri mbili tafsiri ya ني الدهر والزمان تايم كيبindi cha wakati wala si wakati fulani kwa hivyo itakuwa Allah ameapa na wakati wote na hii qawl marwiun an ibn abbas na hii ndo qawli abdullah ibn abbas warjahu Sheikh san al-Quran amesema hivi ndio wale mufassiri wengi kwamba wal-asr hapa ni nini? Azaman ni wakati. Kama waarabu wanavyosema asrun nubua eh asrul khilaf asru kaza eh yani wakati. Wakati eh wakati. Kwa sisi وتعالى kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haapi isipokuwa kwa kitu muhimu kitu chenye thamani ndio Allah huapa nacho wakati au umri au wakati ina thamani au na thamani bali ndio rasilimali ya mwanadamu wakati ndio kila kitu ukipoteza kwisha ushamalizika nidalika asema alhasan ibn abilhasan albasri rahimahullah one mmoja katika kibaru tabi inasema rahimallah yabna adam ewe mwana adam inama anta ayyamun wewe ni masiku eh atukumbusha rahimallah asema ewe mwanadamu wewe ni masiku ayyamun majmua ni masiku yaliyokusanywa mahali ma yaumuka kila siku yako moja ikipita maba ba'dhuka baadhi yako ya imeenda hindo mahesabu atakakukonanso siku moja kwenye umru wako kienda ndo baadhi yako imeenda siku ya pili baadhi yako nyingine imeenda ma siku yako ikisha na leo utakwisha wewe ni muhimu si muhimu wewe walasr hapa ni wakati na wakati bila shaka allah meapa nao bila shaka kila kitu ni wakati na lao wakati ukipotea basi ndiyo hasara kwa Adam. wale vile tataja hadithi kuonesha umuhimu wa wakati au muhimu wa umr hadithi mtakayo kuhitaji ni hadithi maarufu hadithi ya bibarza al-aslamy radhiyallahu عليه الصلاة والسلام asema la tazulu qadama abdi yawm alqiyamah hatta yus'al yani mwanaadam kesho akhira haonyanyui mguu wake kwenye uwanja wa hisabu haondoi mpaka aulizwe haya yanofuata an umrihi fima asnaa ndio ni wakati ataulizo umri wake ameutumia vipi kwa kila mtu akikaa masaa yake au dakika au dakika ukatika yatakawa na hisabu kwamba hii dakika au hili jisaa naweza kunakuelezea lipe katika vipi maana hili ndio mimi hili jisaa moja ndio wewe mwenyewe waenda wa wewe wawe eno itakafukuwa wa an ilmihi fi mafal ilmu yake aloisoma fi mafala amifanyia nini mtabea lan tazula qadama mja yoyote kuna baadhi ya watu ufikiria watakwenda kuulizwa ilimu ni wanavioni sio nafahamu zao maskini hawajui kwamba hata yeye pia ataulizwa hi hi hadith haya kuhusu nazooni kidla kadama abd mja yoyote kwa hivyo mfano wewe ilmu yako una aya tano sio utaulizwa kusizo aya tano sawa wewe ilmu yako ni aya moja hiyo aya moja utaulizwa huyu yake ni msawafu mzima ataulizwa kupitia miwango utakavyochukua utaulizwa hata kama ni harfu moja uliosomeshwa utaulizwa tumeeleana ndio maana hadith Hii swali hapa si yanazoni peke yake ya kila mtu. Pili, tatu na mali hii min aina ktasaba Wafima anfaka mali yake Aliyatuma wapi na aliyatumia wapi? Hawe huko huru bwana kwa utumia utakavu ukistarehesha utakao la ulichuma vipi? Na je uliyatumia kwenye radhi za Allah hiyo mali? Ama uliyatumia sasa kupingana na dini? utakoja kujibu mwenyewe na mwisho wa anjismihi sima ablah na mwili wake wa riwaya anshabali kina hapa inkoja anjismi mwili wake aliumaliza vipi alikuwa barubaru meraba sawa mara kaya yuka kasinya ngozi zikakundana kisha paka katiririka mwili kile kipindi mwili ulikuwa kwii sawa uliotumia vipi uliotumia kupiga wenzako kuonesha yeye una nguvu uweza kumtia hasara huyo na huyo na huyo au ulisakhirisha nguvu hizo kumsujudia Allah na kumsimamia yeye utakwenda kujifa eh sio hapana mchezo masala khatari ni masala khatari rawahu tirmidhi fi hawakai watu kikao chotote salami yadhkurullaha fi alafu kwenye kile kikao wakakaa mpaka kikaisha kile kikao kwenye kile kikao wasimtaje allah hata kidogo kana alaihim tira tira isipokuwa itakuwa wamepata tira yaani hasra wamehasirika watakuja kujutia wale wakati nini ulipita kwa Allah ndo maana ya atira yani hasara mayuto mayuto utakuja kujuta nini kila kikao sisi tunakuwa ouais mneni kumtaja Allah wamami rajulin na hakuna mtu yote mashaa tariqan ametembea barabarani faliamzikuri Allah na asimtaji Allah kwenye kile kipindi chake ywatembea hamtaji Allah ila kana alayhi tira ispokwa utakuja kujutia ile wakati eh barabarani ungaramato tangale kuleo ke ngale kuleo ke ngale na dhikrullah tumia wakati shughulisha usakhirisha wakati kwenye wa tatu wamamin rajulin awa ila na hakuna mtu yote atakayekupanda isipokuwa na hofu hata kuja kujuta kwa nini hakumtaja Allah wakati ameanza kulala eh rawahu al-Imam Ahmad fi Muslimina kwa hivyo hiyo ndo tafsiri ya kwanza wal asr na hiyo ndo fadhala zake za umri tafsiri ya pili ya wal asr ني العشي وهو ما بعد الظهر الى غروب الشمس تقول الله ميها انا بعد الظهر امتى اجي واكولال قصام وقتي هو اللي تقول الله ميها انا وقتي والاصر وقتي والاثري اللي تنوي جوا يعني تفسير يا, يا تفسير يا حسن نقاده تفسير حسن نقاده ناتكفسري العصر ني na wakati wa asr watu wengi wameghaflika nao sema kweli lakini ni wakati muhimu sana bali as-salafu salih walikuwa ni wakati muhimu kwao wakiuchunga sana sana كانوا اشد تعظيما للعشي منهم لاول النهار walikuwa salafu salih lakini utukuza sana wakati wa alasiri kuliko mwanzo mwisho mchana naona ndo una utakafana kuliko mwanzo kwa nini kwa sababu mara nyingi mwanzo wa mchana mtu ametaharak amekwenda kwenye shughuli za duniawia lakini jioni mara nyingi ni wakati wa faragha amemaliza shughuli zake sasa yazkurullah yaqra'ul qur'an eh bila shaka ni wakati muhimu sana mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana bora ni mwisho wa mpaka usiku ni bora kuliko awwalun nahar kwa kiutukuzo wakati Na ni katika hadithi ziliokuja kuonesha fadla ya huu wakati na kwamba watu wengi wameupuza ni wakti mzuri. Lidhalika wa, ulama wengi wasema Wakti wa sema, saa ijaba jumaha, watu, wa yumaaku, waqtuku, ya ijaba ya Jum'a ni kwanza baada al-Asr mpaka jua lizame. Hundo wakati luzum ambao kwamba watu wataka sana wachunge Ijumaa ku tafuta huu kuomba adhiya zao kumtaji Allah. Wengi katika ulama wanaona wakati saa ijaba iko hapo kipindi hicho. بعد العصر فقط العصر وقت والعصر يعني وقت مهم. متومي عليه الصلاه والسلام اتومبيه كنيي في حديثي. من ترك <تصفيق> صلاه العصر فقد حبط عمله. كونس افضل العصر. من ترك صلاه العصر ييومتي atakai kuiwacha sala ya alasiri bila udhru wati kampita. فقد حبط عمله وعمل زك زوت تشانغوكا. طورو رواه البخاري في صحيح. اه؟ اوكي لو العصر كفيت. كلش عملك زوت تشانغوكا. سبحانك ماكيميو مزيت. و هي العصر. ومهموا وقته هو العصر. ذيله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. Asemna faka anna mawtiran ahlihi wa mali. Man taraka salat al-asr alwaja salal asiri ni kama kwamba utiran ahli amtetengwa na watu wake wa malihi na mali yake. Wewe ukitengwa na watu wako na nyumbani familia yako na mali yako tengwa ikwekano. Sikiraa. Sikiriki. Kwa hivyo aliyopitwa na salatu al hali yake kama hiyo ni hatapata halithi atapata ziki duniani na kesho wahera. Hii inaonyesha umuhimu wa nini? wa al-asr tayyib law bila shakka tukifasira al-asr ni ad-dahr aw al-asr ni waqt wal asir zote mili ni kuonesha ni nyakati muhimu Allah ameapa nao sasa jambo liloapiwa lipi jambo liloapiwa ni hilo innal insana la fi khusr na ni kweli innal insana hakika asli yake ni hasara jinsi ya mwanadamu na maumbile yake siku zote ni hasara mpaka Allah akuotoe kwenye hasara hiyo lakini al-asl sifa ya khasara ni sifa ikuembete haikubambuke wa wa ghayr waafi hakuna tendo la mwanadamu lolote atalifanya lisian hasara lema baya yote yana hasara kulingana na mwanadamu kivipi taelezea ndakoelezea ulama sema hivi kwa الله allah amemsifu mwanadamu asli yake ni hasara mpaka allah aje muokoe li anna alkhusra kwa sababu hasaran ni maana hasara akuelezea kwanza ni mchu kupoteza rasilimali yake si hata biashara ni hivyo eh biashara fulani bana hata rasilimali sikubakishi ndo maana yake ile kashirika sio lakini kama rasilimali yako ulihifadhi sahaba alhamsi kupata faida lakini at least nimerudisha rasilimali yangu sio kwa hivyo hasara maana yake ni kupoteza rasilimali wa rasu mali na rasilimali ya mwanadamu ni na umri wako sio kisha an umrihi na ni uchache sana watu ambao kwamba watakuwa wataepukana na kupoteza umri kunaye mwanadamu na nadra sana nani katika sisi hapa umri wake kulala tu ni umri kule kukaa tu kushughulika mahali leo semmeni wanyao ubarizi kula hewa <laughs> ni umri wewe kwa hivyo hakuna mwanaadamu ambaye kwamba Hatopoteza umri wake ndio maana inna lisahio basi kwa sababu hasara ni mtu kupoteza rasilmali na wewe rasilmali yako ni nini ni umri si yale mambo mengine rasilmali ni umri kwa hivyo sote tuko kwenye tatizo hili la kwamba tuna wakati hutupa kwenye maisha zetu toa wakati wako kufanya kazi kutafuta riziki toa wakati lakini طبعا kuna nyakati fulani sisi yetu kaistarehea bihujja kwamba sisi tunasema hupumbaa lakini fihi mafi صرف وقته في المعصيه فلا شك انه خسر او sie wakati wako kiutukua uenda ukimuasi allah ni hasara wa iza sarafa akitumia wakati wake fil mubah haya umeamua mstaki kwasa mimi nenda kufanya mambo ya mubah nenda kucheza mpira nenda mazoezi nenda kuinua vyuma, nenda konda mbio nenda kuruka kamba ule wakati unaotumia kwenye masuala hayo pia فالخسران ايضا حاصل بي تطاطع خساره كون له وقت واقو مباح كيف كيف لانه لم يبق معه اثر بسبب الى مباحه كيف يعني هايكبخش اثر يوتي نني معنى مباح لا يعاقب فاعل ولا يسام سيوا حطى ثوابه حطى ذنبه لكي مباح فما دام هايكوتي اثار مزوري ني مباح سيوا حطى ثوابه ونحطى ذنبه Sasa madam amani yeye iko hivyo haina thawabu haina naifanyani kwa sababu ni aina ya hasara hivyo ukiwa kwenye mubah pia ni ukiwa kwenye maasi na hali ya tatu ya mwisho utasema wakati wako utaotumia kwenye sio ibada asikilizeni wa amisasa nimeamua wakati wangu nitake kufanya ibada tu wako hakuna yote utakayokuifanya illa biha ibada naaweza kuifanya vizuri zaidi hii sio hivyo hakuna hali ya wa au hufanya mubah au hufanya taa iko hali nne ni zithatu tu na zote zina hasara libaki sasa deni ni kumwomba allah rehema yake basi ikiwa mwenye ibada pia ana hasara kwamba kwa nini alifanya ibada kwa upungufu na hakuifanya kwa ukamilifu na atakwenda kujuta kwa ile tafsiri ya ibada kieso mmoja kwa asi eh lidhalika mwanadamu amezungukwa unaona na hasara amezungukwa dio dalika bahitaji usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala akutoe kwenye hiyo sana kwa hivyo hili tatizo Allah ametuelezea kwamba wanadamu asli yao ni kuhasirika kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha bila dawa akatupa dawa eh? dawa ya hasara na hii ndio rahma ya Allah wakawaja eh hakutuelezea tatizo kisha akatuacha hatujui dawa yake nini Allah subhanahu wataala akawatoa watu fulani venye hizi sifa Hao hawana hasara Hao hasara haitowakuta insha Allah Nao ni nani ndo akasema mbele illal ladhina amanu yon sifa ya kwanza sifa ya kwanza kuepuka hasara ni kwanza uamini wa amilu alafu na ufanye mambo mema illa alladhina amanu wa الله سبحانه وتعالى wale wal mu'min allahu subhanahu wa ta'ala na الله mema alladhina amanu kina nani asema hapa sheikh hapo al-iman billah maana yake ni ni kuamini yale mambo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyaamini ina iman billah malaikati na kutubi uruhu yaamini yote kisha akwambia sheikh hapa rahimahullah sema wala yakunu al-iman bidun al-ilm na hakuna imani wa hivyo mtu kama yeye ni muumini alafu ni mjinga ajiwe amevunja imani yake tabe baraka hapa nukta muhimu sana hii muhimu sana asema la yakunu al imanu bidun al ilm haiwezekani imani kusii paka elimu mpaka nini elimu fa huwa far'un anhu la yatimmu illa bi haytimi imani amja kwa mtu akibakia na ujinga atabakia tu na asli tu ya imani wala pale pale na ule ujinga huenda akaparaga mambo akatoka kwenye hajui na kumbe hako kama yeye ashatoka bila kujua kwa hivyo ina maana iman maana yake ni lazima kwa sababu wewe hawezi kuamini kitu kijoi ah, itapatikana vipi imani kwenye mambo ambayo hayajoi lazima usome kuamini ni vipi utaamini vipi kwanza chenye kuaminiwa ni nini chenye kuaminiwa ni kipi hizo ni ilmu takasisi tunayonayo zile nguzo za imani sita zote lazima tuzilete Alimanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wal a mambo yote lazima uyajue na uyamini wal amal salih ila alladhina amanu wa amilu utakuta baada ilmu allah unahitaji amal baada imani na ilmu unahitaji nini amal vitendo hakuna imani ya rahaba na kama mtu apakata nikoni nasema ah mimi sina neno bwana wala mimi hata nikikosa kufanya ibada mashaallah sina shida mbona watu ufanye ah nyinyi fanyeni sisi tutangaliwa jicho lingine kesho akhira usheupani utezea watu shetani eh wengine usema kwamba yeye hana haja ya kufanya amali kesho akhira mtume alayhi salata salama atamshafaia moja kwa moja kwa sababu yeye ni katika watu wazuri wa damu hiyo na wengine nasema wao husiana na ali ibn abi talib radiyallahu anhu hasema sallana ali hata kubali atuone sisi tuchomwe Sasa dawa nini kufonda raha. Hakuna shida و kula raha yako. Kisha و sasa umefika safari tayari utaona kwamba atakutetea kweli ama kutetea. Sasa shetani amemughuri maskini. Eh na yeye hu soma Qur'an na yajua kila mtu amal zakhirizo tazimegia hapo al-zahirati wal-batina na ndani na za nje al-mutalliqat bihuquqi Allahu wa huquqi ibadihi al-wajiba al-mustahabba mambo yanambatana na haki za Allah utekeleze kama kumwabudu na mambo yanambatana na haki za matakuwa wameepukana na ile asili ya hasara. Mbokamba Allah asemwa itamfika mwanaadam hiyo hasara. Na bila shaka itamfika maana jambo Allah ameliapia na ni kweli. Kwa maana Adam haepukani na asili فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بالله عليك mchu kweli kio anasoma qur'ani asoma hi aya naweza kuninama nayo kama mimi kule kesho sina neno ta nawe wasoma qur'ani yakwambia hivi faman kana yarju liqa'a rabbihi yoyote anaijua sikutarajia tayari juhapa maana yake ya'lam kwa sababu kila mmoja anajua atakufa atakwenda kukutana na Mola yake kwa hivyo yoyote anaejua ki kweli kwamba atakwenda kukutana na Mola wake basi dawa nini fali'mal hakuna kukaa kupakata mikono kusema mimi fulani wa fulani mimi fulani na wa fulani, wa fulani ha haya mambo hakuna hakuna kwenye uislamu afanye amalan salihan kisha wala yushrik bi ibadati rabbia na simshirikisha Allah kwa chochote huyu ndo amefaulu huyu ndo ametoka kwenye hiyo hasara kwa sababu yuwajua atakwenda kukutana na Mola wake na Amhasib ndio mtume alayesallatu wasallamu kwenye sahihi al asema anasema mabatta bihi amalu lam yusri bihi nasabu yoyote ambaye ambayo kwamba ataikuwa nyuma kwenye ibada ataikatakuwa yuko nyuma kwenye amal hafanyi amal uko nyuma kima tena basi nasaba yake haito mtoa mbele haito msukuma mtu afanye amali atarajie nasaba yangu mimi na damu tukufu itamjisukuma huko mbwe hayo hakuna hayo nini hakuna ndio mtume alayhi salatu wasalam karimu nakufa alimwambia fatima ni ya fatima bint muhammad la ughni anki shay'a eamali amwambia binti yake fanya fanya amali acha kutegemea mimi babako fanya Mimi kesho akhira sikutoshelezi kwa lolote babangu. Sasa kama kuna mtu mtume haizikumuata kichomwa, na una zaidi ya mwana, haya mwana, mwana amemwambia hivyo mwanaki. Amemwambia fanya binti yangu. Mimi siwezi kukutetea kesho akhira. <laughs> siwezi kukutosheleza lolote mbele ya Allah. Haya kitukuu na kitakao huko, jiu changapi. atakuwaje ye atangulia kumlikwa binti yake?" alieleka kilele ni hao tazashere na shetani shetani anadanganya maskini na hii ndio natija ya jahili umeona ujinga umfikisha mtu hapo kama yule ana elimu angefanya amali lakini vile maskini ni mjinga yeye ameona yule ujinga wake mwambie haina haja hata kufanya ibada damu yako ni mzito ndakwenda kuwekwa mahali la shaka hili ni igwaa usheitani وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صِفَتَانِ زِلْبَقِيَّانِ هَذِهِ صِفَةٌ الْأُولَى يَا جَادَّةُ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَكَاوَسَيْنَا جَوْهَ حَقٍّ وَكِنَصِيحْنَا كُنْيَ حَقٍّ كَأَنَّهُ وَسَبَابُ هِيَ نِشَارَةٌ يَا كُونِيشَا وَنَطَنَدَانَ وَلَوَنَوُسِيْنَا وَنَطَنَدَانَ كُنْيَ إِيمَانٍ لَوْ مَعْنَى وَكَاوَسَيْنَا إِذَا كَمْتُ عَلَيْهِ صَلَّى Siele unamwependelea nafsi yako umpendelee na mwenzako umnasifu bana shikamana na fala shikamana na ina maana wewe umpendelea kama yeye eh hivi maana tawasi bilhaq na kwa hadith nyingine ad-dinu dini ni watu kunasihiana dini ni watu kunasihiana kwa hivyo hakuna namna yote mpaka muislamu amnashi mwenzake. haifaye kumwana mandani wako yule iwaingie kwenye shimo alafu amwangalia ha ile unalojipendea wewe lema mpendelee na yeye nasihi mwambie bwana njoba na barabara ni hisha barabara sio hii hii ndo at tawasi ad-dinu an-nasiha watu ni kunasihiana hii hadithi yanani jarir ibn abdullah al-bajali jarir ibn ina inaqisa ya hadith jarir al sokoni kuna farasi yule mwenye farasi akamwambia dirham 300 nitakupatia farasi jarir ni sahaba radhi allah anhu akamwambia la farasuka yaastahiq akthar farasi yako ivile ilivyo sifa zake bei atakaiwe zaidi hiyo bei ni kidogo akamwambia 600 ongeza 300 juu takuzia kositumia dirham akamwambia la farasuka yastahiqu akthar farasi yako bei yake ni ghali zaidi ongeza tena akamwambia 900 basi 1000 akamwambia ndam sasa nitamnonoa kisha akasema nini akamwambia yule bwana bayana ar rasul sallallahu alaihi wasallam fil manshati wal makrahi wal yusri wal usri wan nuhha likul muslim ni lazima ni ko nasihi Lakini mimi eh? na yeye toweza. Baegi gani glasi? Ah, glasi basta ni shilingi 500. Ameamua 50. Ndio. hata kuna kubageni. Kisa nitakonda kutuona habari bwana pale mambo seli. Kimbieni pale kule. Jamaa akishtukizie kumbe beegi glasi 500, huuma zanda, kuishi. Pia shambia ambaye yule bwana nime saa saa. Sasa <laughs> vezu, tuweza sisi. Um, sehemu tupandisha. Hiki kitu chako cha alaka la hiyo ndo nasiha lile nalo lipendaye jipendane mwanzato hii ni dalili ikoonesha masahaba walikuwa na imani sawa sawa na hiyo ndo sababu ya hiyo hadithi ya nasiha wa tawassawu bisabr sifa ya mwisho ya kwa wale walikosa ambao hawana hasara wa tawassawu bisabr kuhusu subira ko ususubiri kwa sababu sabru ndio aslu katika usulul imani lazima kusubiri hata imani ipaka subira bila kusubiri sutaacha imani kwa hivyo subra haikosekani kwenye kila jambo asem hapa Sheikh Saadi rahimahullah maneno yake hapa mwisho wattawasu bi sabr na kuhusiana kusubiri ala taatillah yani aina ya kwanza sabru sabru aina yake ya kwanza ni annal awwal قمت يا الله سمجهت فقط استبلي وانها لكبيرا لا على الخاشعين ها واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيرا لذلك اعبدو ني جموزيتك وتكويفني نفسي كساليث مجهو كما حقنا صبر الصبر ني الصبر على طاعه الله وعن معصيه الله هنا اينه في الصبر nimcho ajishike nafsi yake asubiri kutoa msafi allah nafsi yapenda maafis siku zote na yapenda starehe na yapenda shahwa ukajishika e, ukasubiri uka e nafsi yako ukaikataza ukashinda eh ni subra ungefanya kama wanavyofanya sio lakini subra ndio imekufunga e watarajia kwa allah ukasubiri na ile shahwa haraka na aina ya sabr ya sabr ala aqdarillahil mu'lima wa ala aqdarillahil mu'lima nimtukusubiri qadari ya allah ile uchungu ikufikia pompatikano na msiba kwenye nafsi yako kwenye mali yako kwenye mwili wako kwenye watoto wako mfiliwa na mwano na nani yako hizi ni qadar chungu bila shaka utasikia uchungu lakini subiri ujishike usubiri hio ndo maana atawasubir sabra mwanzo akibabaika wewe umsubirishe bitaqilla wasbir shekha ittaqilla wasbir subir shekha subir ukamsubirisha mwanzo ukamsaidia hio ndo maana atawasubir sabra kwa hivyo hawa wenye sifa hizi nne al-iman wal-amal as-salih wal-wasiyya bil-haq والاخره وتفاؤل هפה دنيانا وكشو اخره هפה nda mwisho wa hii sura surat alasr takomee hapa inshallah بهذا القدر